El haqqa, ma l'haqqa? O'ma a d'raqa, ma l'haqqa? فَأَمَّا ثَمُودَ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى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 فَإِذُ فِي خَاف الصّور نَفْخَتُ وَاحِدَ وَحُمِلَةِ الأرضُ وَالجِبالَُ فَدُكتَ دَكَتَ وَاحِد فَيَمَ إِذِ وَقاتِ الْواقِع وَ شَََّّتِ السَّمُ فَهِييَ وَالْمَلَكُ عَلَاءُ الْجَائِحَةِ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ يَوْمَ إِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَٰذَا كِتَابِي سَرَّهُ وَهُوَ يُرْضَىٰ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 إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامَ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ لا أكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنكُم مِن حَدٍ عَنْهُ حاجِزين وَإَِّهُ لَلتَذكَِةُ للمُتَّقين وَإِنَّ لَ نَعَلَمُ أنن مكذبين وان انه لحسره على الكافرين وانه لحق يقين فسبح باسم ربك العظيم